صناعه الفكره ت ر ع و ا ل ي ر ل ق ن ا غ ت ق د ي م ا ل د ك ت و ر حسين ع ي ا د ة ل ك م مني سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي سلام لو ر آ ه الناس هلوا ومدوا نحوه كل ا ل أ ي ا د ي أ ه ل ا ومرحبا بكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت في هذه ا ل أ م س ي ه التي هي بعنوان ص ن ا ع ة الفكره ة ذ ه ا ا ل أ م س ي تتحدث ت في مجملها وتمهد كيف يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يصنع حياته من خلالها فبصناعة الفكرة أفكارك بصناعة أن أن عامة لحياتك وتحاول أن تتعامل مع التغيير تحاول تضع مع قطر تحاول أ ن تجدد في حياتك و أ ن تزيل العيوب وتبني أ ش ي ا ء ج د ي د ة ب ص ن ا ع ة الحل أ ن ت تحاول أ ن تتخطى العقبات التي قد تواجهك في الطريق هذا مجمل ا ل أ م س ي ا ت ا ل ث ل ا ث ة ص ن ا ع ة ا ل ف ك ر ة و ص ن ا ع ة التغيير و ص ن ا ع ة الحل كالعادة نتشارك أتفاعل لابد أن تتفاعلوا طيب في في هذه الأمسيات حتى نحن أن في طيب هذه لا نتعارك نتشارك ا ل أ ف ك ا ر ن ت ش ا ر ك ا ل ف ا ئ د ة ن ت ش ا ر ك ا ل م ع ل و م ا ت ولا لا نريد ت ع ك لا ن ر أ ن يحتد بعضنا على بعض كل يحتد ا ن ع و ن بوجهة نظري ا ل ل ه ن على ك ل ب ا ع ا ل ف كل ا ر فنون إ ب ح ا ر في ع ا ل م أ ض ن ا الأفكار. سيكون معي ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى فريق التصنيع ل ل أ ف ك ا ر في هذه ا ل أ م س ي ه فهيم وخبير أ ف ن د ي ومفكر وبسيط كل واحد منهم سيكون له جزء في هذه ا ل د و ر ة كل واحد منهم له تخصص و أ ن ا س أ ك و ن المقدم المتحدث باسمهم و أ ك م ل ما لا يتحدثون به ب إ ذ ن الله أول خطوة بدايه أ ت م ن ى من الجميع أ ن يتحرر من قيوده تحرر من قيودك وتخلص من أ ف ك ا ر ك لا تترك أ ي شيء يشغلك طيب تخلص من أ ف ك ا ر ك ا ل خ ا ر ج ي ة وشارك ب أ ر ي ح ي ت ك أ ن ا يعجبني في ا ل أ م س ي ا ت التفاعل بقدر ما ت ت ف اتفاعل ع ل و ن بقدر ما أ معكم ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى طيب سؤال نبدأ بسؤال هل لديك ف ك ر ة أ و أ ف ك ا ر ولا تعلم كيف تتعامل معها يلا جاوبوا نعم بقوة نحو العلا طيب جميل يعني معظمكم سارد بعضها أيوة وبعضها لا عدد كبير ملاسي يوجد هناك أفكار بعض الأحيان يصعب تطبيقها في البداية سؤال ممكن ممكن طيب كثير أفكار صحيح طيب العلا لبعضها لا سؤال جاوبوا ساردوا وبعضها هناك أفكار بقوة نحو بعض نعم نعم ممكن ممكن معظمكم عدد محمد أفكار كلنا لدينا أ ف ك ا ر أ ح ي ا ن ا لا نحسن التعامل معها طيب سؤال ثاني هل تفكر كثيرا ويوميا ان ل ل ي ع ع م ي ي ط ن الرقم خ م س ة أبغى الرقم خمسة ك ن ا ي ة عن نعم واللي لا يكتب لا أها لله معناها كثيرا يوميا الحمد、لله. إذا طيب طيب في في تفكير أكيد طيب وكل دقيقة جميل تفكرون وكل مخ حكم العمل نفكر كثيرا مازلنا طيب طي... جميل إ ذ ا في عندنا أ ف ك ا ر أ ح ي ا ن ا لا نستطيع التعامل معها نفكر ساندره تقول في كل وقت ا ل آ ن نحن نفكر معك صحيح هيا فيها شيء في مجال عملي أفكار كثيرة بس ماني كيف طيب حلو. أصبح التفكير شغلنا الشاغل. أمل حميد الدين سؤال آخر. ما أكثر المواضيع التي أنا مجال أفكار ما شغلنا الشاغل سؤال ما تقول تفكر حلو أمل أكثر أصبح أكثر نعرف آخر بس أها يلا اعطوني في بعضكم سبق قال للعمل بس أعطوني أ ن ب اعطوني ئ ي يا سلام ا ل م والمستقبل ما ل والدراسة الحياة الله دكتور اختراعات يا دكتور. ما شاء ي ماجستير السنة القادمة. كيف ب القادمة السنة الدراسة خطة ك أ قدوة الإبداع ش ء إبداعي يخدم الإنسانية المستقبل. رضى الله. خدمة للإسلام المستقبل、الكثير. المستقبل المستقبل يخدم خدمة رضا الله يا سلام هذا سارة هذه النقطة كثير كيف أفكر هذه أ ف ك ر كيف أ ف ك ر هذا مستوى عالي في التفكير يسموه التفكير في التفكير التفكير في التفكير في هذا في بعض برامج التفكير يعتبر من أ ع ل ى المستويات التي تقدم لأنه يحتاج إلى مخمخة جميل جميل طيب إجاباتكم رائعة أنا يعجبني هالتفاعل والله يعجبني هالتفاعل طيب السؤال اللي نتائج إيجابية لأنه إلى جميل جميل هل تقدم ترى تفكيرك طيب يعجبني يعجبني طيب ومرضية إيش رايكم؟ بعده مخمخة أن أ ن ت و ا تفكروا ا ل آ ن وفي عندكم أ ش ي ا ء ما تعرفوا تتعاملوا معها و أ ن ا مثلكم لكن هل النتائج في ا ل ن ه ا ي ة إ ي ج ا ب ي ة طيب أ ن ا أ ب ي ا ل إ ج ا ب ة تكون م خ ت ل ف ة ا ل ل ي إ ي ج ا ب ي ة ع ش ر ة واللي مو ب إ ي ج ا ب ي ة صفر وما بينهما أ ن تقيم نفسك كم من عشرة؟ أعطيني كم من عشرة نتائجك من من ما همّة ثمانية خمسة أعطيني عشرة؟ عشرة عشرة تسعة سبعة شاء إيجابية؟ وضحة إيجابية الله ستة الله س ب ع ة حلو س ب ع ة ع ش ر ة ث م ا ن ي ة ع ش ر ة آ ه ما شاء الله إ ذ ا أ ن ت م إ ي ج ا ب ي ي ن ب ا ل ج م ل ة حلو ما في أ ح د اقل من خ م س ة ما أ د ر ي أ ن ت م ما شاء الله عليكم إ ي ج ا ب ي ي ن أ ص ل ا من مشاركتكم واضح أ ن ك م إ ي ج ا ب ي ي ن تفاعلكم هذا يدل على أ ن ك م إ ي ج ا ب ي و ن طيب السؤال التالي ما الذي لا يعجبك في التفكير ا ل س ر ع ة يا سلام محمد ما ل س ا ل س ر ع ة أ ح ي ا ن ا التسرع عدم التفكير ن ي الصحيح التسويف ذ رائع القرار عندما لا تزاحم ا حلو أصل إلى ل أ ف ا ر ف آن واحد ا ئ ع ح ل و ل م ا أحد يصلمك ب و التفكير ق ع ا ا ل ل س بعمق ي أني أفكر ب التفاصيل إ ذ ا لم أ ج د حل اختلاط ا ل أ م و ر لوم النفس إ ذ ا لم أ ج د أ ح د يدعم فكرتي عدم ا ل و ا ق ع ي ة ي التفكير س ا ا م ل في الماضي و السلبي س ر ع ة اتخاذ القرار التردد يا سلام عليكم يا سلام أ ن ت م تستاهلون جميعا, حقيقة تستاهلون نجمة. لكم جميعاً. حلو, حلو معناها ايها ا ل أ خ و ة ا ل أ خ و ا ت نحن اننا ل آ م ت ف ق ي م م سبق أ نفكر ن ن ا و أ ن عندنا صعوبات في التعامل مع ا ل أ ف ك ا ر لكن خلصنا ان أ ف ك ا ر ن ا في الجمله ة إيجابية وبالرغم من ن أ ا إ ي ج ا ب ي ة في عندنا أو أشياء في التفكير سلبيات أشياء تضايقنا عندنا واحد لو لاحظتم كل لو أو له شيء يختلف عن الاخر آ خ ر كل و ح د له شيء ي ت ل ل ف عن ا آ خ في هذه ا ل ع و ا ق ع نحن ا ا ه إ ا ا ل آ ن إن ش ا ء الله في ص ن ا ع ة ا ل ف ك ر ة سنحاول أ ن نلامس بعض نحتاجه جميعا ً وما ذكر في هذه اللحظات السؤال الأخير هل تدون أفكارك الطموحة وتكتبها نعم للأسف لا طبعاً نعم غالباً لا أبداً هل للأسف تدون نعم نعم نعم بعض الاحيان أ ح ي ن يا ليت أ ا أحياناً, أحياناً ً لا أ ك ي د منذ س ن ة فقط ب د أ ت أ د و ن ه ا في قلبي قلبك كبير يا مهندس طيب غالبا ً لا في بعض ا ل أ ح ي ا ن ليس دائما ً لا يا سلام في عقلي فقط طيب يا مهندس المهندسين يعني مهندس محمد مهندس حيث المهندسين يتعاملوا مع مهندس مهندس النوتات محمد هذول وتهدي بس في هذه ا لماذا ب د ا الآن إحنا كسرنا أشياء كثير وأتوقع أخرجنا الكثير ي كثير ة أنه وأتوقع م في نفوسنا طيب ا ل م هذا الموضوع يا أخوة وأخوات أخوة نتحدث عن ص ن ا ع ة ا ل ف ك ر ة نتحدث عن ص ن الفكره ع ة ا ة لأن بعض يقول بعض لك ذ ا الموضوع يمكن م يكون أن هي م الفكرة ه أ س ا س موجود في كل جوانب ا ل ح ي ا ة في كل جوانب ا ل ح ي ا ة في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة توجد ف ك ر ة في جلستكم ا ل آ ن هنا في هذه ا ل أ م س ي ه ف ك ر ة في تفاعلكم أ ف ك ا ر في ذهابكم و إ ي ا ب ك م في عملكم في أ ك ل ك م في شربكم أفكار فالفكرة أساسي فالفكرة في تفاصيل التفكير كل نتكلم كل جوانب الحياة معناها إحنا نتكلم عن موضوع يلامس كل تفاصيل حياتنا الشيء الثاني التفكير هو إحدى الطاقات والنعم التي منحنا الله إياها موجود موضوع هو إحدى نحن عن ومهم جدا أ ن نتعلم التفكير ا ل أ م م ا ل آ ن أ ص ب ح ت تتنافس ب ا ل ف ك ر ة لم يعود البعض آ ن التنافس ا ل يتوقع ان التنافس بين ا ل أ م م والحضارات هو شيء اعتباطي لا الآن تنافس بالفكرة وبأدق التفاصيل شوفوا حرب الإلكترونيات مثلا أو التنافس بالإلكترونيات والجوالات كيف تجد إنه الآن كل شهرين ثلاثة منافسة كل لك جيل أنه شهرين تجد بدأت كيف وبأدق حرب ويخرج أو و أ ش ي ا ء ج د ي د ة وتتطور ف ا ل أ م م أ ص ب ح ت تتنافس ب ا ل أ ف ك ا ر الخدمات أ ص ب ح ت تتطور ب ا ل أ ف ك ا ر من ا ل ن ق ا التي هذا الموضوع ا ط ل تستدعين نتحدث عن أن ظ ر ة ا ل س ل ب ي ة عن أ ف س ن اننا أ نحن أ م ة م س ت ه ل ك ة دائما ن أ خ ذ من ا ل آ خ ر ي ن ولا نقدم نحن مامورون بالتفكر في ا ل ق ر آ ن الكريم 640 آية ت ت ح د ث عن ا ل ت ف ك ي ر و ا ل ت ف ك ر لاحظة وكم م ن ا ل آ ي ا ت أ ت ل ا ي عن ق ل و أ ل ا ي ت ف ك ر و ن أفلا ي ت د ب ر والتفكر ن ن طيب ح ت ج أن نفهم كيف نفكر كيف ن ع مع ا التحديات الحياتية المحيطة بنا ا م ل ل إذن ة الفكرة, الفكرة نحن ق نقول د ر عبارة أنها عن ي فحياتك ا بالكامل ت ك م ص نحتاج ع أفكارك وأنا أؤمن أن بهذا المقول ي ا ك ك من صنع أ ف ر ك نحن ن ح ت ا ا ل ف ك ر ة في البيت في العمل في الطريق في المطعم في السفر في أ ث ن ا ء الحوار التأمل الشراء هذه أمامكم مجموعة هذه في, في الحديث ك ت ا ا ب ة في ل عندما نقارن بين ا ل أ م و ر نحل المشكلات نتخذ القرارات أشياء كثيرة نحتاج أ ن تكون عندنا فيها أ ف ك ا ر نعم حياتك من صنع أ ف ك ا ر ك حتى لما الواحد فيكم يعطش ويحتاج يروح يشرب ماء هو يفكر أ ر و ح أ ش ر ب ولا ما أ ش ر ب أ خ ذ الكاس الكبير ولا الصغير أ ع ب الماء بارد ولا نص نص إ ي ش ر أ ي ك م صح هذه كلها أ ف ك ا ر لكنها أ ف ك ا ر تلقائيه ة إحنا ما نبدل ما ج د فيها طيب فكل حركة من الحركات التي تتصرفها لو فكرت فيها الآن لو فكرت فيها طيب التي الحركات الآن الآن حركة لو لو من ستجد أ ن ه ا س ل س ل ة من ا ل أ ف ك ا ر س ل س ل ة م ن ا ل <تصفيق> أ ف ك ا ر إ ذ ن حياتنا كلها أ ف ك ا ر أ ش ب ه ا ل أ ف ك ا ر بالمحيط والناس في هذا المحيط ما بين غارق وما بين مبتعد مبتعد تماما عن محيط ا ل أ ف ك ا ر وما بين سابح مستمتع ناس تستمتع داخل هذا المحيط وما بين باحث مستكشف لاحظت ك ي في ف ناس غ ا ر ق ة في ا ل أ ف ك ا ر حد الموت غرق لا نفع فيه وفي ناس ب ع ي د ة جدا عن ا ل أ ف ك ا ر كل البعد تؤجر العقول وفي ناس تستمتع ت أ خ ذ ا ل أ م و ر يعني ب ر و ج ا ن و م ت ع ة وفي ناس تستكشف وتبحث وتدور وتقلد غ و و ت ب ا ل م ر يغرقون بالأفكار أفكار يغرقون التفكير كبير يعرف ب إيجابية بشكل بعيدا وهذا شيء سلبي طبعا ة السلوية ستقول ناس نفسه التنفيذ انت يقضى وهذا واحد وين لكن أحلام العملي في في شيء فيكم عادي عندهم عندهم عن وين جدا كل وتجاوب تجاوب راجع لا جاوب هذا الشيء راجع لكم هل أ نحن الله الان من ا غ ر ق ي و ل ايها من م ا ل ب ت ع د ن وأتمنى أن تكونوا من المستمتعين المستكشفين نحن الآن أ ي ا ل خ و ة ا ل أ خ و ا ت أ ص ب ح ن ا تلقائيا في هذه ا ل ح ي ا ة نهتم ب ا ل أ ف ك ا ر ا ل ج د ي د ة بل أ ن ن ا ندفع ا ل أ م و ا ل ل أ ج ل هذه الافكار أ ف ك ر الجديدة ي خدمات ذ أ ف ك ا حلوة جديدة في ا ل م المكيف مكيف ك ي فنغير نشتري ف ج د ي د في في السيارة في الجوال حتى في الملابس أ ف ك ا ر ج د ي د ة الناس ب د أ تتغير ت لكن وندفع مقابل على هذه ا ل أ ف ك ا ر الجديده ة نحن أ ي ا الأخوة والأخوات نبني توجهاتنا ا ل ش خ ص ي ة حسب ا ل أ ف ك ا ر التي تستوطن داخل عقولنا ا الأفكار التي فيها ونبدأ نخزنها داخل عقولنا تبدأ شخصياتنا تتكون وفقا لها وردود أفعالنا في الحياة تتغير وفقا يعني في تتغير نقتنع ونبدأ تتكون ل تبدأ وردود ه فنحن كتله ة من الأفكار تمشي على الأرض. بعض الناس يتعامل مع الناس الأفكار الأرض ا على أ ف ك ر بعض بشكل سلبي بشكل لا عادي جدا لا أنا أ ت من ى أنه نحن نغير أي و الافكار ح د ينظر إ ى نفسه نظرة سلبية يغير ل حول ل ن ظ ر ة ا أ ا ل تمشي ي يحتويها الآن نبدأ ع خ ص ت ن ا ا ل أ و ل ى من ه ذ الارض إيش اسمه؟ مفكر يا اسمه؟ س مفكر م اسمه م طيب هذا الشخص ف ك إحنا ا س ت ع ر ن ا الشخصيات في البداية في مفكر بيأخذنا الآن في ج و ل ة عن إ ن ت انتاج ج الفكرة كيفية إ الفكره ة الأمسية صناعة عنوان ع ن الفكرة ا م ا إحنا نتكلم عنوان مصنع م ج و د د خ ل ا هذا ا ل م صناعه ع له ل آ ي ت م ي ن ة و ل خ ط و الفكره ت معينة و ه خط إنتاج م بيأخذنا طيب في شيء أول داخل مصنع إنتاج الفكرة طيب. أول شيء ما جولة و التفكير الفكرة عبارة عن منتج عن مصنعه هو ع م ل ي ة التفكير فما هو التفكير طيب واضحه تقول هو نشاط عقلي م ح ي القرني هو نشاط ذهني تشغيل العقل هي ع م ل ي ة يقوم بها العقل ساندرا المتفائله و ت ش غ ي ل العقل ومع الساف عمليات ع ق ل ي ة أ م ل تفكير و ع م ل ي ة ع ق ل ي ة مفادها ا ل أ خ ي ر الخروج ب أ ف ك ا ر جديده ة عملية عقلية الحياة طيب يخص التفكير بكل ما و واقع وبين نتائج بين مستقبل ضرب هو, النشاط الذهني هو البحث ن الذهني ش ا ا ط ل هو عن الحلول حلو دمج معلومات لخلق م ع ل و م ة جديده يا سلام حلو هو نشاط ذهني تستثيره م ش ك ل ة م ع ي ن ة أ و حدث معين حلو حلو رائع محي القرني التفكير يقول سلسلة النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ شوفوا هو ركزوا هو يقوم رائع مفكر مفكر عبارة يا ما بها مع عن من عندما يتعرض لمثير لاحظوا عقلية نشاطات يقوم ب هذا ا الدماغ عندما لمثير متى يتعرض ه المثير يتم استقباله عن طريق و ا ح د ة أ و أ ك ث ر من الحواس ا ل خ م س ة اللمس البصر السمع الشم الذوق طبعا التفكير له عدد كبير جدا من التعارف ي فيه تعريفات كثيرة أنا هذا اللي انتقيته ويعني لأن أشوفه شامل بشكل واضح. يعني هو نشاط عقلي يقوم به الدماغ متى عندما يتعرض ل م س ي ر هذا ا ل م س ي ر يتم استقباله عن طريق واحده او اكثر من الحواس الواقع حلو الشي الثاني الحس الشي الثالث العقل الشي الرابع ا ل م ع ل و م ة هذه ا ل أ ر ب ع ة لما تكون م و ج و د ة تنتج ع م ل ي ة التفكير لو حصل عندي خلل في أ ي واحد من هذه ا ل أ ش ي ا ء سيكون في عندي خلل في ا ل ف ك ر ة في المخرج يعني نشاطات ن قلنا ما ع ق ل ي ة يستقبلها الحواس بناء على حدث معين ويخرج لنا ن ت ي ج ة لو اني جيت ا ل آ ن قلت لكم اثنين ضرب ث ل ا ث ة كم يساوي س ت ة س ت ة س ت ة س ت ة ستة يا سلام ما في احد عنده、حالي. جواب اخر طيب اثنين ضرب ثلاثة ستة ا ل آ ن الجواب ا ل ل ي كتبتوه هو عبارة ع ن ن ت ي ج ة ن ت ي ج ة ع م ل ي ة التفكير السته ة الآن اللي ك ت ت ب و ا بشرح ل ك م إ ي ا ه ا هي ن ت ي ج ة كيف تمت أول شيء الواقع الواقع اني أ ن انا الواقع ي أ ن وجهت لكم سؤال هذا واقع وطلبت منكم ا ل إ ج ا ب ة استقبلتم السؤال عن طريق حواسكم استقبلتوه عن طريق حاسة طريق عن السمع ا ل آ ن ل أ ن ه أ ن ا اللي قاعد أ ت ك ل م و أ ن ت م تسمعون وعملتم ا ل ع م ل ي ة ا ل ذ ه ن ي ة داخل عقلكم ا ل ع م ل ي ة تمت داخل العقل ب ا ل ا س ت ف ا د ة من ويش من المعلومات ا ل م خ ز و ن ة لديكم يعني انتم عندكم معلومات م و ج و د ة صح اللي هو جدول ا ل ظ ل اللي حافظينه من أ ي ا م الصغر عقلكم استفاد من هذه المعلومات ف أ ع ط ي ت و ن ي ا ل ن ت ي ج ة اتضحت كيف ع م ل ي ة التفكير إ ذ ن في عندي واقع استقبلته الحواس وتفاعل معه العقل بناء على خ ب ر ة أ و معلومه لديه ف أ ع ط ا ن ي ن ت ي ج ة هذا هو التفكير طيب نفس السؤال أيها الأخوة الآن أنا سألتكم إياه اثنين ثلاثة يساوي ضرب الجواب نفس الآن أنا إنسانة السؤال سألتكم ستة خمسة الأخوة والأخوات ثلاثة وقالت مجموعة جت مجموعه قالت الجواب خ م س ة ا ط أ نعم الجواب خاطئ طيب لو جينا س أ ل ن ا م ج م و ع ة يا م ج م و ع ة ليش جاوبتي جواب خ ط أ ايش السبب السبب ا ن ه صار في عندها خلل في جانب من جوانب ع م ل ي ة التفكير مثلا ممكن يكون طريقتي في السؤال اللي هو في الواقع طريقتي في السؤال فيها لبس حلو وممكن يكون استقبالها هي عن طريق الحواس فيها م ش ك ل ة مثلا الصوت قطع او لم يصلها الصوت بشكل واضح فالحواس ما استقبلت الواقع بشكل صحيح وممكن يكون لا الله الجميع الله مشكلة العقل القدرات العقلية مثلا بعيدا عنها ان شاء قدر عنده عنده وعن معين ضعف في في يكون او شخص شخص مش مجموعة ع ط ب ا ش خ ص ا ل ل ي ج ا ء ب إ ج ا ب ة خ ا ط ئ ة عنده خلل أ و ضعف في المعلومات يعني مثلا شخص أ م ي ثقافته ض ح ل ة لا يملك ا ل خ ب ر ة فخلل الخلل في واحد من هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ ر ب ع ه ادى لنا إ ل ى خلل في إيش في ن ت ي ج ة التفكير في الفكرة كيف النهائية أيها تقومي اتضحت لكم الأخوة والأخوات كيف تقومي هذا الخلل لكم بدون جرح طبعا ً يعتمد يعني مثلا ً ا ل م ج م و ع ة قالت خ م س ة بقولها لا يا م ج م و ع ة عيدي الجواب مش صحيح ركزي بعيد السؤال اثنين ضرب ث ل ا ث ة يساوي كم فهي ممكن تتنبه إ ذ ا كان الخلل في الواقع ولا الخلل في الجانب الحسي ممكن ترجع تصحح ا ل م ع ل و م ة وتصحح النتيجه ة طيب تمام تمام ولا مش تمام تمام مش م ولا ا ع ن ا واضح لكم الآن التفكير لكم فصل لكم عملية مفكر كيف طيب ايش يستاهل المفكر يستاهل ن ج م ة ولا ما يستاهل طيب ع ط و ه نجمات جميل بسيط الموضوع عندنا واقع وحس وعقل يعمل ومعلومات وخبرات اذا صار ت ي خلل في هذه الجوانب سيكون في عندي خلل في ا ل ن ت ي ج ة اللي هي ا ل ف ك ر ة وانت لو وجدت انك وصلت الى ن ت ي ج ة م ع ي ن ة في حياتك ولم تكن بالشكل المطلوب حاول ان تراجع خ ط و انواع ت ك العملية م في ص ع التفكير كيف كانت هل مشت بشكل مشت كيف جيد أ لم تسير بشكل تسير جيد طيب أ ن و التفكير التفكير طبعا أيها الأخوة أ ا ا ل خ و تصنيفات مقسم فيه كثير من ناس فيه كثير يعني ت كثيره ة كثيرة جدا تصنيفات ي ف ناس يقسمونه الناقد لكن نوع التفكير والتحليلي والإبداعي وما إلى ذلك لكن هذا نوع من الأنواع الأساسية من إلى ذلك مفكر جدا ا النوع, النوع اللي ب أبسط لكم نوع ن هو ع فيه ن التفكير السطحي في ع ن ن د التفكير ا السطحي وفي ع ن ن د التفكير ا العميق وفي ع ن ن د التفكير ا السطحي م ت التفكير التفكير ن أنواع من ي ر الثلاث هم ا ل أ ش خ ا ص الذين ي أ خ ذ و ن ا ل أ ح د ا ث والوقائع ا ل م ح ي ط ة بهم ب ط ر ي ق ة لا تلبي المطلوب ولا تعطي ا ل ن ت ي ج ة ا ل م ط ل و ب ة تفكير التفكير صطحي بسيط التفكير العميق أ ش خ ا ص يعطونك النتائج ا ل م ط ل و ب ة بشكل صحيح التفكير المستنير أ ش خ ا ص يعطوك النتائج ا ل م ط ل و ب ة بشكل أ ك ب ر من الصحيح أ ث ن ا ء تفكيرهم كيف بالمثال يتضح المقال. طيب الآن بسأل بسأل المقال الآن سؤال مرة ثانية عندي معادلة رياضية بسأل سؤال مرة يتضح عندي س أ ط ب ق ه ا على أ ص ح ا ب التفكير السطحي التفكير العميق والتفكير المستنير جيت عند س ي ن من الناس سين من الناس من وقلت له عندي ثلاثين ريال طيب أستطيع يعني معي ثلاثين ريال وأمامي قلم قيمة ريال وأبي أشتري فيهم بالثلاثين أشتري أن قلم كاملة فكم قلم ثلاثة هذا ا ل ساوجه ؤ ل س أ لواحد صاحب تفكير سطحي وعميق ا صاحب ح د تفكير ومستنير ا صاحب ح د تفكير مستنير التفكير السطحي لما ت س أ ل ه مثل ك ذ احيانا سؤال أ ما يعطي نفسه الفرصه ة ن إيش؟ انه يفكر فيقولك ل س ب ع ة ث م ا ن ي ة تقول له لا غلط أ ك ث ر ولا أ ق ل يجاوب كذا لاحظ فهو شخص ماخذ ما ا ل أ م و ر ب ب س ا ط ة أ ك ث ر من اللزوم يقول لك س ب ع ة ت قلت و له لا أ ك ث ر قرب لي طيب إ ي ش أ و ل حرف لا ح ر ما يبغى يفكر تفكيره سطحي يبغى ا ل أ م و ر ب ب س ا ط ة الشخص الثاني صاحب التفكير العميق يجي تقول له عندي ثلاثين ريال وفي نوع أ ق ل ا م سعر القلم بثلاثه ريال كم قلم ممكن ان اشتري فيجي يقول لك معك ا ثلاثين ي ب د أ يفكر ع ي يبدأ ي د ها لاحظ المعطيات معاك ثلاثين يبدأ يعيد و ق ي م ة ث ل ا ث ة معناها ثلاثين تقسيم ث ل ا ث ة كذا تشتري عشر أ ق ل ا م يجاوبك ا ل إ ج ا ب ة ا ل ص ح ي ح ة تجي ي ت س أ ل ه سؤال ت ق و ل له يا صاحب التفكير العميق كيف وصلت إ ل ى هذه ا ل ن ت ي ج ة يقولك وصلت إ ل ى هذه ا ل ن ت ي ج ة من خلال تقسيم ثلاثين على ا ل ث ل ا ث ة فصار ا ل ن ا ت ج ع ش ر ة جواب صحيح طيب إ ذ ن هو فكر ومشى بخطوات م ن ه ج ي ة ليصل ل ل ن ت ي ج ة طيب صاحب التفكير المستنير لو س أ ل ن ا نفس السؤال كيف يجاوب يلا وروني شطارتكم كيف سيجاوب <تصفيق> حلوة الأرض المستنير يلا خطوط بطريقة بسرعة يمكن يضع خطوط في、الأرض. طيب أبيك تفكر المستنير. أها يلا بسرعة. طيب آلة حللها حلو يعطيك إياه لأن عقله حاسبة معطياتي إياه أساسا سرعة مستنير طيب طيب يأخذ يعطيك شوف أ ن ا بعطيكم هو المستنير ليس ت ا ل ق ض ي ة ب س ر ع ة ا ل ب د ي ه ة بقدر ما إ ح ن ا قاعدين نتكلم عن ط ر ي ق ة في التفكير إ ح ن ا قاعدين نتكلم عن ط ر ي ق ة في التفكير هو في ا ل ن ه ا ي ة أ ن ا يهمني ا ل ن ت ي ج ة ا ل ن ت ي ج ة هي ع ش ر ة سواء جابها المستنير ولا العميق ولا غيره لكن لما تيجي ت س أ ل المستنير كيف وصلت إ ل ى هذه ا ل ن ت ي ج ة يقول لك ثلاثين تقسيم ث ل ا ث ة يساوي ع ش ر ة وبرضو انا ت أ ك د ت منها فجيت سويت ث ل ا ث ة زائد ث ل ا ث ة زائد ث ل ا ث ة زائد ثلاثه حتى وصلت إ ل ى ا ل ث ل ا ث ي ن ف ط ل ع ل ا عندي عشر أ ق ل ا ث و ي ب د أ يقول لك ممكن يعني في ايش لاحظت كيف هو جاب ا ل ن ت ي ج ة لكنه لم يكتفي لم يكتفي انه وصل إ ل ى ا ل ن ت ي ج ة لا هو يسير في ع م ل ي ة التفكير ل ي ت أ ك د هل حل هذا صحيح ولا غير صحيح هل ن ت يحاول ج ة هذه ص ي ح ة و ل صحيحة ح ي ا ب أ ك ث ر من ط ر ي ق ة أ ن ي ت أ ك د من إيش من, النتيجة التي لديه، من الفكره ن من ت التي ي لديه ج ة ا ل ة التي ل ي د إ ذ التي و ص إلى ن ج ة يبغي يتأكد ه ل هذه النتيجة صح؟ يمكن أنا وصلت إلى يمكن نتيجة ت طيب صح؟ ولم ك أ أ د من حلها بس ي م من ك أتأكد ن نتيجة ثاني وصلت إلى نتيجة خطأ. فأبي أتأكد من طريق خطأ أ ب ي أ ت أ ك د من طريق ثاني مثل مثلا شخص معين اختبر شاطر دافور طيب د ا في و ر ف ا ل م د ر س ة أ و في ا ل ج ا م ع ة كلكم في, الجامعات في مثلاً. اختبر ل قوليات مثلا ج ا ا ودرستوا ا م ع ت في اختبار وجاوب على سؤال معين يطلع يسأل واحد من الدوافير الثانين كيف الإجابة؟ يقول كذا كذا كذا. وهي اللي هو ما يكون ايش يبغي يتأكد、أكثر. يروح يفتح الكتاب ويتأكد أوه نفسها. يروح يسأل الإجابة له الإجابة لكنه الكتاب نفس نفسها متأكد أكثر أوه واحد هو جاوبها واحد كذا كذا كذا ما صح من ثالث كيف جاوبت الفني... المستنير ط ر ي الفنية ق ا ل يوسع دائرته في التفكير ليش حتى يرضي نفسه ويشعر فعلا أ ن ه وصل إ ل ى ا ل ن ت ي ج ة ا ل ن ه ا ئ ي ة ويكون مقتنع فيها اتضح لكم كيف أ ن و ا ع التفكير السطحي والعميق والمستنير لا ليس من باب التردد هو من باب انه يريد أ ن يكون يعني متعمق جدا طيب شوفوا إ ح ن ا عندنا مثال ثاني إحنا عندنا الآن في ا ل ش و ا ر ع ل ل أ س ف نعاني كثيرا من أ ص ح ا ب التفكير السطحي تكون ا ل إ ش ا ر ة ز ح م ة جدا م ز د ح م ة جدا فيجيك واحد تفكيره سطحي و ا ق ف على اليمين ويريد أ ن يلف إ ل ى أ ق ص ى اليسار لا يفكر ممكن يسبب حادث ل ل آ خ ر ي ن ممكن يعطل السير اللي وراه ما موجودين ناس أصلا يفكر في أنه أ م م ا هذا ه ا ل تفكيره سطحي يفكر بس باللي جف راسه ي س و ي ه وانتهى الموضوع صاحب التفكير العميق لا ممكن يفكر فيها ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى يقولك اوه أ ن ا الحين على اليمين وابغى أ ل ف يسار ممكن يشوف الوضع مقبول انه فيفتح في مجال ي ف الدريشه ويدق إ ش ا ر ة و ي س ت أ ذ ن من ا ل جنبه من باب انه يعني قاعد يفكر ببعض التبعات صاحب التفكير المستنير لا يقول كيف الحين يمكن يجي يضربني لو واحد لك لا لا كيف أنا الحين لو رحت من هنا من رحت يسقعني والله من ورا ء ويمكن واحد يجي ي غ ل ط علي بعدين أنا مو بشكل حلو كذا رجال كبير وسوق ب ا ل ط ر ي ق ة هذه يقعد يقلب ع د ي ق الموضوع بكذا في طريقة يوسع الطريقه ا ت ف يفكر ك ي ويقول لا أنا بمشي سيدا يعينني الثانية وسوي يوتير ر الإشارة لا الله أنا العواقب كثيرا ي في ب ف ا ا ل أ س و الحريم الملابس وأنواع الملابس على سر صفين و تفكير ي ي ج واحدة وتدخل كذا مثلا عرض ي المص م و ت س ملابس طيب من أمام اللي تشتري مثلا ح سطحي د وتيجي واحدة ت ق عليكم كلكم تفكير س ط جدا بينما قبل صاحب قبل التفكير المستنير يمكن في يدخل التفكير المستنير قبل لا تدخل المحل من الأساس هذا المحل في لأنه من من ما المحل زحمة المحل المحل المحل زحمة أصلا راح هذا الأساس الفكرة لا لا الأساس هذا تدخل تقول لك رفض وفي ك ذ التفكير وفي نروح في عرفت داعي هذا ما ا العميق يمكن يقولك لا والله بعد ا ل ت ر و ي ح اكيد بكون ي ز ح م ة ف ت ر ة العصر بتكون الحريم مشغولات في الطبخ فخلينا أروح فترة العصر. كيف فكل واحد له تفكير تفكير التفكير العصر لاحظت له لكن السطح عادةً تفكير مزعج يسبب مشاكل ولا يرقى لقدر مسؤولية السطحي يسبب يرقى واحد عادة هذا صاحب أروح مزعج أ ت م ن ى أ ن ه وضحت ا ل ص و ر ة أ ي ه ا ا ل أ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ب ا ل أ م ث ل ة طيب يا سلام ممتاز ممتاز أ ت م ن ى الا تكونوا إ ل ا من أ ص ح ا ب التفكير المستنير والعميق طيب ا ل آ ن س ن أ ت ي بشكل سريع جدا مفكر يقول ا ل ف ك ر ة الفكرة تتغير يقول مفكر الفكره ة ا تتغير ن ت ت ج منك حسب ا ل ش خ ص ي ة الشخصية حسب الشخصية وتتأثر بحسب وتتأثر ا ل ب ي ئ ة ا ل م ح ي ط ة بالشخص و ت ت أ ث ر بحسب مجال التفكير أ ح ي ا ن ا و ت ت أ ث ر بحسب الخبرات والمعلومات التي نمتلكها بعض يحب وبالتالي الناس مثل ما قلنا سطحي ما ا مثل سطحي يفكر ف ك ر أ تكون مختلفة بعض ل لكن عنده في نوع من أنواع التحليل النفس يقولك ن عنده نوع من أنواع يقتنع ا خارجية س يحب يفكر في مرجعية ب بالتالي الآخرين كثيرا ا ل ف ب البيئه ة المحيطة ي ف تؤثر عليه ا ل ب ي ئ ة ا ل م ح ي ط ة فيه تؤثر عليه طيب المحيطة جيد شخصيته جيدة والبيئة المحيطة فيه جيدة لكن يدخل مجال مش مجاله أو يريد أن يفكر في شيء وبالتالي يكون تكون أفكاره متغيرة وكذلك هذا كتشبيه ويقول كذلك مفكر أنه يشبه أيها كالغيمة بعض ومعرفته الناس مجال مجاله أفكاره الخضرة هذا الفكرة الأخوة والأخوات لكن وكذلك كذلك أن من تكون أنه مش مش تخصصه أو مفكر ا ل ف ك ر ة ك ا ل غ ي م ة كالسحاب ت أ ت ي ب س ر ع ة وتذهب ب س ر ع ة لذلك لازم, هذه الغيمة. لازم تقتنص هذه الغيمه ة لازم تقتنص ذ ه الغيمة و ا ل ف ر ص ة ا ل ف ك ر ة ك ا ل ع ج ي ن ة يمكن أ ن تشكلها ب ا ل ط ر ي ق ة التي تريد طيب لتسد بها حاجتك تبغاها خبز تبغاها كيك تبغاها فطائر تبغاها اللي انت تحبه ش ك ل ه ا كما تشاء ا ل ف ك ر ة تشكلها كما تشاء يشبه مفكر الفكره ة بايش ب ذ ه الصورة بشجره ا ل ة أحسنت وضح ن يا في, في و م ا ا ل ف ك ر ة تنمو وتكبر ويزداد حجمها ك ا ل ش ج ر ة بعض الناس أ ف ك ا ر ه م ص غ ي ر ة لكن مع الزمن تصبح أ ش ي ا ء ك ب ي ر ة وما يحيط فينا ا ل آ ن من مشاريع ع م ل ا ق ة كانت في أ س ا س ه ا ع ب ا ر ة عن أ ش ي ا ء ص غ ي ر ة و مثال ذلك مصرف الراجحي مصرف الراجحي كان ع ب ا ر ة عن عمل فردي وشوف كيف تحول إ ل ى م ا ش ا ء ا ل ل ه منشأة ض خ م ة جدا يشبه مفكر ا ل ف ك ر ة ب ا ل ج و ه ر ة ا لماذا أ ل س ة ل م ا ل أ ن الجواهر بعض ا ل أ ف ك ا ر فعلا تغير أ م ة كامله ة بعض ب الأفكار تغير حياتك ل تغير ت ق ا رأسا على عقد بعض ا ل أ ف ك ا ر تنقل الشخص من الفقر إ ل ى الثراء ف ا ل ف ك ر ة لها ق ي م ة و ث م ي ن ة إ ذ ن ا ل ف ك ر ة ك ا ل غ ي م ة هي ف ر ص ة ت أ ت ي وتذهب سريعا ا ل ف ك ر ة ك ا ل ع ج ي ن ة شكلها ولا تتركها ا ل ف ك ر ة ك ا ل ش ج ر ة راعها ولتنمو ا و ا ل ف ك ر ة كالجوهره ق ي م ة فحافظ عليها تمام نعم ثمينة الأفكار أشياء ثمينة تسكن عقولنا تحتاج لمن يعرف قيمتها ويستخرجها أحسنتي مدربة ساندرا. طيب. اخر ن د ر ا طيب آ ش ر ي ح ة مع مفكر ل أ ن ه مفكر ط و ل ص ر ا ح ة علينا جدا ما أ د ر ي هو اللي طور ل ولا و أنا د ة حياة الفكرة ك ر ز ولا ا فيها بسيطة جدا ا معي بسيطة ف كيف ك ر ة تبدأ تبدأ ل ف ك ر ة ب خ ا ط بطيئة ر ة ي جدا شفت حدث شفت م ع ن موقف معين سمعت كلمة معينة ا س ت شخص ا ر ك ش مشوره ه م ع ي ن ة فتخطر في بالك خاطره ة ذ ه ان ل خ ا ط ر ة إ أ ب د ي ت أ ي اهتمام بها ستتحول إ ل ى م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة هي م ر ح ل ة الكمون و ا ل ح ض ا ن ة بعض الناس بل ل ا ك ث يقتلون ر من الناس أيها الأخوة والأخوات ي أ ف ك الافكار ر ه هذه م في ا م ر ح ل يقتلون ة ل أ في هذه ا ل م ر ح ل ة تجي فكرة حلوة يقول لك يا شيخ هذا مو بوقته ا و و بعد ما شاب ودوه الكتاب الحين الزمن ما د ر ي ايش يطلع احذر فيقتل الفكره ويادها من بدايتها بعض الناس لا تنتقل الفكرة الكمون المرحلة معاه والحضانة أي فكرة أيها الإخوة لابد لها من وحضانة. في فترة والحضانة تبدأ الفكرة تكبر شوي شوي أ ن ت ت ب د أ تزيد عليها تهتم فيها طيب تفكر فيها أ س و ي فيها كذا ولا كذا أ ح س ن أ ن م ي ه انميها ي ع ي في يريد يؤلف لنفرض أنه في عندنا شخص يريد أن يؤلف كتاب شخص ك كتاب كتاب م ابتسامة يريد يؤلف اللي يبغي يؤلف يعطيني、ابتسامة. طيب طيب、حلو. طيب خلينا أن ن حلو ب ط ق كذا الكتاب معكم الخاطرة بسرعة بدت على أول شيء الخاطرة معكم صح أنه يريد يؤلف ك ت ان ب م م ك يؤلف ج ي ويقتل واحد كتاب الحين ويقتل ي الفكره ن وجنب ع ي الحمادي ومدرمين ل و أ ت ت ا ا ب ل د ك و طارق والدكتور علي و... يقتل علي ن ف س من البدايه ة تو ى الموضوع هنا واحد ثاني يقول لك لا والله صح ليش ما ألف كتاب ليه ما ألف كتاب فهذا الشخص انتقل يعني أنتم الآن تريدون أن تؤلفوا كتاب إذن إحنا جميعا يقول لك ليش ألف ليه ألف أنتم تريدون يعني أن إذن صح سننتقل إ ل ى ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ن ي ة الكمون والحضانه ة فترة الكمون والحضانة في التفكير يبدأ يبدأ يقول ي الكمون أ ا الكتاب عن إيش بكون؟ تخصصي أنا مثلا في الهندسة أو أنا, تخ... أنا معلمة مثلا أو أنا معلم أو أنا فأوغاد كتاب في... فيبدأ يفكر في الفكرة بألف كتاب عن مهارات الإدارة بالحب مثلا أو الإدارة بالابتسامة معلمة معلم بألف المجال اللي بكون يفكر تخصصي فيبدأ عن إيش في مدير في أو أو أو مرحلة في يختاره هذه مرحلة كومون. طيب أ ب غ ا ي يكون بسيط م ا أ ب غ ا ي يكون كتاب كبير هنا ق ا ع د ينمي هذه ا ل ف ك ر ة ويحتضنها بعد م ر ح ل ة الكمون إ ل ى أ ن تتضح ا ل ف ك ر ة في ذهنه ينتقل إ ل ى ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة م ر ح ل ة التلاقح والتزاوج بين ا ل أ ف ك ا ر وهذه م ه م ة جدا بعض الناس طبعا لا يمر على هذه ا ل ن ق ط ة اللي هي كيف ت ب د أ ت س أ ل ا ل آ خ ر ي ن تستشيرهم والله ت س أ ل زميلك ت س أ ل شخص معين تثق فيه تستشيره ت س و ورشة عمل تناقش فيها الموضوع ي فيها تناقش عمل ت ب د أ تتلاقح ا ل أ ف ك ا ر وتتزاوج بينك وبين آ ر ا ء ا ل آ خ ر ي ن يعني مثلا أنا بقول أنا كتاب عن الإدارة بالابتسامة وأبغى يكون كتاب من هنا بين فلان في بعد العمل ع مثلا بالابتسامة مقاس متوسط بقول سأؤلف الإدارة التلاقح بين الأفكار وسألت كتاب كتاب وتزاوج وأبغى ورشة و صفحة فترة ن ق ا ل و ا لا يا حسين إيش تقلب كتاب ا ل إ د ا ر ة ب ا ل ا ب ت س ا م ة ترى هذا الان آ ن قديم ه ذ الإدارة بالابتسامة ا ل قديمة آ ف يجعلني عندنا الإدارة بكذا لاحظ فالتلاقح هذا ي أ ك م ل و أ س د الفجوات الموجودة في فكرتي بعد ذلك أ ص ل إ ل ى م ر ح ل ة النضوج والاكتمال المضاف خ ل انتهى ص ا الموضوع معناها ان ا ل ف ك ر ة اكتملت ونضجت ف ت أ ت ي م ر ح ل ة و ل ا د ة ا ل ف ك ر ة هنا تكون ولاده ة الفكرة ولادة الفكرة أ ي الفكره ا خ والأخوات هي آخر و واحد يقول ة لما أنا لك ل أ هي شيء يعني يجي بالخطوات ه هذه كلها هذه ولادة الفكرة انتهت. هي آخر مرحلة غالبا غالبا انتهت آخر هي يسقط الناس في المراحل الناس السابقة القبل يسقطون هنا يسقطون فبعض الناس يقتل نفسه من ا ل ب د ا ي ة بعض الناس في م ر ح ل ة الكمون و ا ل ح ض ا ن ة ي ب د أ يستاء ويطفش ويستصعب ا ل أ م و ر فيتوقف بعض يحب وبالتالي الجانب الناس ما الآراء يتجاوز هذه النقطة وتولد الفكرة لكن تكون فكرة خديجة فكرة ناقصة فكرة غير كاملة هذا وتولد لكن لأنه أغفل يمكن تكون يأخذ خديجة هذه فكرة فكرة فكرة غير وبعض الناس ممكن يستشير لكن يستشير خ ط أ فيثبطوه ا ل آ خ ر ي ن ويحبطوه فيتوقف هنا هذه دورة حياة الفكرة. أحياناً تصل تستعجلها تكون لحظات تكون ميتة الشخص مرحلة الكمون والحضانة في بعض الأفكار إلى فلا لأنها لأوانها عملاقة لا الفكرة يمكن عشر وعشرين أفكار أفكار فكرة أحيانا وأحيانا سنة سابقة جدا ينفذها أو في في بعض يتم إ ح ي ا ء ه ا إ ذ ا وصل الشخص إ ل ى التلاقح و ا س ت ش ا ر ة أ ف ك ا ر ا ل آ خ ر ي ن هذه د و ر ة ح ي ا ة ا ل ف ك ر ة و ا ض ح ة دوره ة حياة الفكرة ي أ ا الأخوة والأخوات أي في بالك أي يأتي فكرة بسيطة ت شيء في حياه ت تكبر تكبر تنضج ض ن أن ه ا ثم تعرفون إلى ق ة أ ن أكتب、شعر. أكتب أ ك ت بعض ب شعر شعرية قصائد القصائد ا أكتب م ط ل ع ه ا أول تكون بيت بيتين ف ي بالي ف ك ر ة ثم أ ت و ق ف ولا أ ك م ل ه ا أ ح ي ا ن ا ً إ ل ا بعد أ ش ه ر أحياناً بعد أ ي ا م أ ح ي ا ن ا ً بعد سنوات بعض القصائب عندي مكتوب عبارة يكتبون عندي المطلع عن نضوج حضانة هذا يمكن أكثر من سبع، ثمان سنوات لم أكملها لأنها فكرة، القصيرة عبارة عن فكرة فتحتاج إلى فترة نضوج كذلك المقالات اللي مقالات الدورة هذه الآن الأمسية اللي أنا أقدمها لكم هي كانت خاطرة وإلى لم إلى كذلك لكم يمكن من وكمون يومك هي ثم أكثر فكرة فكرة فترة فترة هذه ثم ثم تلاقح أفكار نضج و ا ل آ ن ولدت معكم ولد ا ة م ب ا ر ك ة و ا لله الحمد طيب ا ل آ ن ننتقل بشكل سريع جدا إ ض ا ء ا ت في التفكير هذا ا ل أ س ت ا ذ ف ه ي م رجل ما شاء الله صاحب تفكير مستنير انتقل لكم م ج م و ع ة من العبارات ا ل ج م ي ل ة كقواعد و إ ض ا ء ا ت في التفكير طيب ن أ خ ذ ه ا مع ف ه ي م يلا يا ف ه ي م يقول ف ه ي م في الاضاءات ه ا ل أ و ل ى كلنا ن ب د أ حياتنا مفكرين ب ق و ة لكن بعضنا من يواصل ب ف ع ا ل ي ة طبعا وكلنا نواصل لكن البعض من يكمل ذلك ب ف ع ا ل ي ة يكون تفكير إ ي ج ا ب ي فعال نشيط مؤثر منتج قل ة أ ن ا لن أ ت و ق ف كثيرا مع فهيم ص ر ا ح ة يعني معلش يا فهيم يسامحنا و أ م ش ي ب س ر ع ة ل أ ن ه ا إ ن شاء الله واضح ة لكم يقول فهيم ا ل ف ك ر ة لا ق ي م ة لها حتى يتم تبنيها إ ذ ا تبنى الشخص ا ل ف ك ر ة أ ص ب ح لها ق ي م ة و ل ل أ س ف أ ن كثير من الناس عندهم أ ف ك ا ر بالهبل أ ف ك ا ر م ل ي ا ن ة ك ث ي ر ة جدا لكن هو أ و ل واحد يخذل ا ل ف ك ر ة هو أ و ل واحد لا يتبناها فبعض الناس فعلا هو يكون أ و ل شخص يخذل فكرته طيب يقول فهين ا ل أ ف ك ا ر ا ل ج ي د ة و ا ل ك ب ي ر ة هي تلاقي خواطر ص غ ي ر ة م ت ع د د ة ل انا ت ح ق ر صغيرة إن لا ج ب ل من اترك ل الأفكار الجيدة والكبيرة ح ص ى هي ل ا ا ق ي خ و ط صغيرة ر متعددة ت س أ ا ل أ م ث ل ة لكم أ ن ت م ان شاء الله أ ه ل لذلك لكن فعلا لن تجد مشروع ضخم عملاق قام على واحد أ ش خ ا ص كثر أ ض ا ف و ا على هذه ا ل ف ك ر ة وزادوا عليها وحسنوا فيها حتى نضجت يقول فهيم أ ح ي ا ن ا ما يحول ا ل خ ا ط ر ة غير ا ل م ك ت م ل ة إ ل ى ابتكار عظيم هو خ ا ط ر ة ن ا ئ م ة في عقل شخص آ خ ر يعني ممكن يكون عندك خ ا ط ر ة مش م ك ت م ل ة هذه ا ل خ ا ط ر ة تصبح ع ظ ي م ة جدا إ ذ ا التقت مع خ ا ط ر ة لشخص آ خ ر ل أ ج ل ذلك إ ذ ا وجدت عندك ف ك ر ة ولا زالت غير ن ا ض ج ة استشر ا ل آ خ ر ي ن بعض الناس لا يثق في اراء ا ل آ خ ر ي ن حاول أ ن تعود نفسك على ا ل ا س ت ش ا ر ة اعطينا اللي بعد يا فهيم أ ي و ة يقول فهيم ا ل ف ك ر ة ا ل ر ا ئ ع ة لا تنجح لوحدها ا ل أ د ا ء شريكها كيف يعني أ ن ا عندي ف ك ر ة ر ا ئ ع ة ودرستها و م ي ة م ي ة ر ا ئ ع ة ناجحه بكل ا ل م ق ا ي ي س لكن لما جيت سويتها أ ي و ة احسنت يا ام عساف التنفيذ ا ل إ ت ق ا ن ينقصها لما جيت أ ن ف ذ ه ا نفذتها ب ط ر ي ق ة س ي ئ ة أ و ف ا ش ل ة أ و ض ع ي ف ة أ و م ه ز و ز ة ف أ ص ب ح ت ف ك ر ة ض ع ي ف ة هي ك ف ك ر ة في أ س ا س ه ا م م ت ا ز ة لكن أ س ل و ب ي في تقديمها وتنفيذها هو الذي عكسها ب ط ر ي ق ة س ل ب ي ة وكثير من المشاريع التي تقوم مشاريع تجاريه ة مثلا يقوم ب ا الأفراد فكرتها ح ل و ة لكن ط ر ي ق ة تنفيذها تعطي انطباع انها سيئه وضعيفه طيب يقول م يعتزلون ويقول لك أ ن ا ب ف ك ر و خ ط ط ب س و ي ويرغب في فكر وحده صدقوني هو ينظر إ ل ى نفسه على أ س ا س انه ف ك ر ة ر ا ئ ع ة و ف ك ر ة ج ه ن م ي ة و ف ك ر ة خ ط ي ر ة جدا لكن في الواقع لو أ ن ه خرج واتصل بعقول ا ل آ خ ر ي ن واستشار ا ل آ خ ر ي ن لكان نصيبه أ ف ض ل بكثير ه فهيم طيب ويعطيك في العافية أنا أشكر معنا في في ختام موجوده معنا ودنا ننتقل لي لبعده ل هذا خبير أ ف ن د ي خبير أ ف ن د ي يحب يتتبع أ ق و ا ل ا ل آ خ ر ي ن طيب أ ق و ا ل الخبراء والمفكرين ي ق ر أ في الكتب يمين ويسار فلقط لنا م ج م و ع ة من ا ل أ ق و ا ل احب ينثرها أ م ا م ك م طيب نشوف خبير أ ف ن د ي ايش يقول؟, يقول انتقى أول شيء يقول يقول اللورد توماس العقول كمظلات الطيارين لا تنفع حتى تفتح فعلا أ ي ه العقول ا أ الأخوات خ و ة ا ل إ ذ ا قفلتها وما رضيت تفتحها فما منها فائده ة تخيل طيار يرمي ن ف س من فوق الطائرة. افتح المظلة لا ما باعتمد المظلة كيف إن بالمظلة إيش بيصير؟ ما لها هذه المظلة أنا نفسي أني استعانت فوق افتح افتح كيف فائدة يقولوا الطائرة لا يحتاج يا لها على اللي على حطها بيصير ظهرك أخي إيش هذه فافتح عقلك حتى تستفيد فعلا من ا ل أ ف ك ا ر الدين اللي بعده يا خبير افندي ق و لا ل س ب ا ع ينمو رحمه الله لا ي العقل إ ل ا بثلاث إ د ا م مطالعة المفكرين ة اليقظة التفكير لتجارب الحياة كتب إ د ا م ة التفكير م ط ا ل ع ة كتب المفكرين اليقظه لتجارب ا ل ح ي ا ة يا سلام أ ن ا العبارات هذه تبعت خبير أ ف ن د ي والله بعضها يعني هي لوحدها ج ل س ة لو بنجلس نتكلم فيها ن أ خ ذ وقت طويل حتى ينمو عقلك ويكون غدك أ ف ض ل من يومك ويومك أ ف ض ل من أ م س ك فكر و ا ق ر أ طالع كتب المفكرين واستفد من خبرات ا ل آ خ ر ي ن اطلع على من هم أ ق د م منك و أ ص ح ا ب ا ل خ ب ر ة وتناقش معهم طيب أدينا اللي بعده يا خبير أفندي يقول ابن سينا بعده ابن إ ن ق و ة الفكر ق ا د ر ة على إ ح د ا ث المرض والشفاء منه وهذه ص ح ي ح ة بعض الناس تفكيره السلبي يدخل في أ م ر امراض ض وبعض الإيجابي الناس تفكيره الإيجابي يشافيه ن ا ل أ م بإذن الله سبحانه إيجابية لأن التفكير يؤثر على الجهاز المناعي تكون الله وتعالى التفكير الجهاز الشخص لما تكون أفكاره إيجابية ومتفائلة ليه؟ على وطموحة يؤثر جهازه وجسده يكون م ت أ ه ب وطموح ومستعد والشخص الذي يكون منكسر وتفكيره سلبي ي ب د أ يصاب ب ا ل أ م ر ا ض ويهتز جهازه ا ل م ن أفلاطون ا وما هذا ع ي يقول ي إلى ذلك خ ب ر م ا خلى داخل الشرق والغرب التفكير هو حوار الروح سلام لما جالس من مع نفسها يا سلام يعني أنت لما تفكر كأنه حوار يا واحد تفكر هو في جالس داخل راسك وقاعد انت وياه تتكلمون تحدث وتكلم مع نفسك يلا اللي بعده يا خبير اللي بعده يقول براترند راسل معظم الناس يفضلون الموت على التفكير وفي ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن هذا ما يفعلون يا سلام يا سلام حلو يعني في كثير من الناس تقول يا أ خ ي فكر في حياتك يقول لك لا لا لا خلاص كذا عايش ا ل ح م د لله و م س ت و ر ة و ا ل أ م و ر تمام يا بنت الناس فكري حياتك وطول مستقبلك والله ما في حياتك وصعب ان ه يفكر هم يخافون من التفكير لكن طريقتهم هذه تؤدي بهم إ ل ى ا ل إ ض م ح ل ا ل أ ن ه م يصبحون أ ر ق ارقام م مهندس محمد أحسنت ن ت ي ظ و الموت ن ف ط هم ل فعلا الدكتور آ ن أنه يحسوا شيء جيد غير جيد ي وهو هذا ا ه ر إ ب الفقي الله المحتمل لا تستطيع التحكم في الظروف يقول في تستطيع رحمه من أن ولكنك تستطيع التحكم في أ ف ك ا ر ك ا ل ل ه ترى هذه الكلمه ة عميقة ج د ر ا ئ ع ة جدا لا تستطيع التحكم في الظروف لكنك تستطيع التحكم في أفكارك. فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية الله ما أجملها من عبارة والله لا تعليق بعدها. رحمه الله أفكارك من أفندي تستطيع في يؤدي شريحة خبير عبارة بعدها مع ما رحمه آخر هذه أ ت ح ن الفشل ل ه يا خبير أ ن عنده انتقاط د ي بصراحة ا حلوة يقول ل ف نوعان نوع ي أ ت ي من التفكير بدون فعل ونوع ي أ ت ي من الفعل بدون تفكير هذه اللي قالها جون يعني الفاشلين هم أحد شيئين. إما أنهم عنهم وهو ذوق اللي شارلز سلات الفاشلين إما يفكروا بس ما يشتغلوا <تصفيق> مثل اللي قلنا عنهم ذوق في البداية الكون جالس السرير نايم الدنيا مثل على يعني شيئين في يبغى يغير <تصفيق> ويبغى يغير جون بس أحد أ ف ك ا ر بس بدون شغل وفي ناس ما شاء الله يشتغل ت س أ ل و ا ليش ي ش ت غ ل يقول لك يفتح فمه كذا يفغر ف ا ه طيب بس يشتغل وما يدري ايش كرف في ا ل ح ي ا ة تفكير بدون فعل وفعل بدون تفكير أ ن ا أ ش ك ر ك جدا يا خبير أ ف ن د ي وخبير أ ف ن د ي يستاهل نصفق له ح ق ي ق ة شكرا شكرا جزيلا أ ت م ن ى أ ن ك م ترسلوا تحياتكم لخبير أ ف ن د ي طيب نحول إ ل ى ا ل أ س ت ا ذ بسيط صاحبنا بسيط وناخذ ب ع د ه ا س ت ر ا ح ة عشر دقائق ثم ننتقل للنصف أو للثلث ن ص ف أو ل ل ا ل أ خ ي ر من ا ل أ م س ي ه آ ل ي ا ت و أ د و ا ت في التفكير أخونا بسيط هذا اللطيف. بيأخذنا أن أخذها مجموعة بحاول نجهز لنا مجموعة من هذا اللطيف عجالة القصص قصة فكرة. بحاول بسرعة. تفضل يا بسيط. قصة فكرة. الأجرة المستحيلة بسيط بسرعة بسيط كده على تفضل فكرة فكرة مع جحة قصة قصة يا سلام يا بسيط ه ذ ه يقول جحا م ر ة من المرات مر على مطعم في ذلك الزمان فكان الطاهي قاعد يشوي اللحم فجلس جحا ينظر للحم ويشم رائحه, إيش الشوي رائحة الشواء ي ر ئ ح ة ا ا ل ش و ومستمتع م ب س و ط راح جحا بعد ذلك إ ل ى منزله فتبعه طبعا هذا كان الطباخ طماع فشلون كذا جحا واقف له س ا ع ة قاعد واقف يطالع فينا و اشوي يشم الريحه ببلاش ولا طلب شيء فراح جوحة فراح الطبخ ح عن جحا قال له أ ب و ا ب تدفعلي فلوس الريحه اللي شميتها جحا قال ياخي يا أ شميت أ ن ا ريحه ط ا ي ر ة في الجو وشميتها انت وقفت قدام مطعم وطلعت في ا ل ل ح م وشميت تدفعلي ق ي م ة ال ا ل ر ا ئ ح ة وجلس اختصم هذا الطباخ مع جحا امام المنزل والناس ب د أ و ا يجتمعون عليهم جحا هنا فكر ب ب س ا ط ة ودفع له نصيبه ف إ ي ش سوا <تصفيق> من يتوقع إ ي ش سوا جحا يالله ايش سوا أ ك ي د عمل بلوى يا سلام يا سلام يا أ م ل حميد الدين يا سلام مسك جحا جابتها أ م ل خلاص مسك جحا الدراهم اللي في ورماها على ا ل أ ر ض فطلع صوتها قال له هذا الصوت بتلك ا ل ر ا ئ ح ة هذا الصوت بتلك ا ل ر ا ئ ح ة لاحظت كيف ا ل ف ك ر ة ب س ي ط ة جدا ب س ي ط ة احسنت يا أ م ر فهذه شكرا يا بسيط على هذه ا ل ف ك ر ة ا ل ب س ي ط ة ا ل ج م ي ل ة ف أ ح ي ا ن ا ا ل أ ف ك ا ر ما تحتاج ان نتعب فيها تكون شيء بسيط جدا حولنا لكن نحتاج أ ن نفتح عقولنا قصة لن أقف المصباح المصباح أيوة مدهرة أديسون أن أديسون أحد لأجل أمه عليها كثيرا إيش الكهربائي؟ في يعرف إيش أحسنتي اليوم السبب السبب؟ السبب؟ واختراع تعلمون هو لن اخترع ما ما شاء الله أمل أمل بسبب مرض أمه أحسنتي أيوة. امه ي بساندرا كانت م ر ي ض ة والدكتور لم يستطع إ ج ر ا ء ا ل ع م ل ي ة في الظلام فكان هذا حافز ل أ د ي س و ن أ ن يبحث في اختراع المصباح الكهربائي وكل ما ا ل آ ن ننعم به من, من هذه الكهرباء من هذه المصابيح ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة لم تكن في عهد أ د ي س و ن لكنها بنيت على تلك الفكره ة ذ ه هي المقولة مقولة لأديسون يقول كل شخص يفكر في تغيير العالم ولكن لا أ ح د يفكر في تغيير نفسه أ د ي س و ن طبعا عنده أ ل ف وتسعين اختراع مسجل م س ب هو براءة اختراع ه أ ب و الاختراعات أ ل ف وتسعين اختراع سمي بابو الاختراعات لما س أ ل و ه عن سر نجاحه قالهم ل لم أكن أفكر ب اكن ل ل لم م ا أ أ ف ك ر بالمال إ ي ش كان يفكر كان يفكر فعلا كيف يطور من نفسه ويطور من المجتمع فكان كل ما ت أ ت ي ه من أ م و ا ل يوسع المعامل ويشتري معدات فيخترع أ ش ي ا ء ج د ي د ة ثم يشتري ويوسع فيخترع أ ش ي ا ء ج د ي د ة هذا الشخص الذي يهتم بالفكره ة و ي ت ب ن ا ويبذل ل أ ج ل ه ا وتتوسع ي ب د أ ب إ ذ ن الله الله سبحانه وتعالى يفتح عليه خ ا ص ة إن ك ان نحن كمسلمين عندنا ن ي ة لوجه الله في أ ف ك ا ر ن ا ما تكون أ ف ك ا ر د ن ي و ي ة فقط ولا م ا د ي ة طيب أ ع ط ي ن ا الي ل بعده يا بسيط آلة الآلي. اله ص الصراف ر ا الآلي ف آلة الآلي ذ ه عنده من فيكم ب ط الصراف ق ة صراف آ ي اللي عنده بطاقة عنده الالي نحرجكم يمكن بعضكم شيكات يخبيها بطاقة ولا بعضكم عنده دفتر شيكات ولا بعضكم ما عنده عنده ولا ولا ما المخدة ها؟ <تصفيق> طيب. آلة دفتر آ الصراف、الآلي. م ا ف ي أ ح د فينا إ ل ا ويحتاجها و م ن ت ش ر ة في كل مكان في العالم فكرتها باختصار انه في شخص اسمه جون شيفرد هذا جون شيفرد كان في إ ج ا ز ة السبت و ا ل أ ح د في أ م ر ي ك ا يحتاج فلوس أ ح ي ا ن ا والبنك مقفل ل قال يعني مش معقولة ليش البنك يقفل فلوس ليش أنا محتاج أشتري أغراض أنا مسافر أبغى فلوس. فأتت في ذهنه فكرة ليش ما ا يعني طيب أشتري في يكون في شيء ذهنه أنه مش ش فكرة أبغى فأتت غ في ع ط ل ة ن ه ا ي ة ا ل أ س ب و ع ففكر شوف هذه الفكرة هذه بدايتها حدث موقف انه هو محتاج هذا واقع فهو استقبل هذا الواقع و ب د أ يعمل فيه الافكار أ ف ك ر يحتضنها ا ل ر ة أتت خ ط ة وبدأ يحتضنها ثم ذهب إ ل ى مدير بنك زميل له مدير له بنك و ب د أ يتناقش معه قال له أ ن ت ا ل آ ن ق ف ل و ا س ب ت و أ ح د في ن ه ا ي ة ا ل أ س ب و ع أ ن ا أ ح ت ا ج أ ن ا عندي ف ك ر ة انه يكون سبته سبت أ ح د في ف ر ص ة أ ن نحصل على المال فشوفوا هنا التلاقح ا ل أ ف ك ا ر مدير البنك قالوا ليش ما تعمل لنا آ ل ة هذه ا ل آ ل ة تعمل في ع ط ل ة ن ه ا ي ة ا ل أ س ب و ع فراح جون طلع من عند مدير البنك وعاد إ ل ي ه بعد كم بعد كم تتوقعوا رجع له ومعاه ا ل آ ل ة يلا بعد س ن ة أ ح س ن ت يوم ع ا ل س ن بعد س ن ة جلت س ن ة ك ا م ل ة وهو يعمل على ف ك ر ة ا ل آ ل ة رجع إلى في عام 1967 ك الف ن ت تم افتتاح أ و آلة ص ر بنكي ح و ت م ا ل إ ن س ا ن ل م ا تفكر أتت كيف أحيانا ه ذ ه الأفكار ن ع ر ف كيف ن ه ا ل ت ف ك ي ر بسيط ل ك ن ي ح ت ا ج م ن ي ه تم فيه ي ط ا ف ت ع ر ف و ا إيش ه و ا ل اله صرف بنكي كيف كيف ت ش تعرفوا ا ل ل ا ص ق هذا أ ب و وجهين اللي جهه ناعمه وجهه خ ش ن ة في الملابس تحصلوا و أ ن ت م بكرامه تحصلوا في الجوات ا ل ر ي ا ض ي ة اللاصق اللي تضغطهم تحصلوا في بعض الملابس تحصلوا في الحقائب والشنط موجود ع ر ف ت و أ ي و ة هذا ف يسموه ل ك ر ي فلكرو ي هذا كيف فكرته كيف جاء هذا كان في مهندس سويسري اسمه جورجس دي مسترال كان رايح رحلة ب ر يحب ة ي الرحلات ا ل ب ر ي ة وطلع جبل و ه و ف ي ا ل ج ب ل لك ان ل ب ا ت تعرفوا هذا ا ل ن ب ا ا ت ل د ا الصغير ئ ر ك ذ ا كور ص غ ي ر ة جدا فيها شوك ت ح ص ل و ن ه ا في ا ل م ن ت ت ز ا أ ح ي ا ن ت ع ل ق في ا ل م ل ا ب س ع ر ف ت و ه ا أ ي و و ه و ق ا ع د ي م ش في الرحلات بدأت هذه ل ن ب ا ا ت ا ل ص غ ي ر ة أ ي و ئ مثل ا ل ص ب ا ر ب س ا ل ص غ ي ر ة ج د ا ت ع ل ق ف ي م ل ا ب س ه فلما نزل من الجبل ب د أ يفكها وشافها ث ا ب ت ة ف أ ت ى في باله ليش ما نعمل قماش يلصق على قماش أ خ ذ ا ل ف ك ر ة منها فاخترع واكتشف هذا اللصق الفي ل الكرو و سأتوقف شاهد صناعة العالم أنا سأتوقف هنا د بعطيكم ف ي ي ش ا ه د وناخذ و ر ا ح ة عشر دقائق تكونوا شفتوا فيها الفيديو فيها مقطع الفيديو ع ب ا ر ة عن اكتشافات واختراعات ح المتصفح و الأخوة هو الفيديو يعمل وهذا هو、الرابط. شغلوا على عشر دقائق وأعوب ا أيها هذا الرابط الانترنت دقائق يعمل إليكم الثاني على عشر طيب من فيكم ر أ ى المقطع كاملا المقطع باختصار ب د ا ي ة م ق ط و ع ة انه مدرسه توزع الطلاب توزع الطلاب اللي شاف المقطع يعطيني ا ب ت س ا م ة ن ب د أ ب ا ب ت س ا م ة م د ر س ة توزع الطلاب إ ل ى مجموعات تعطي في التاريخ تعطي كل م ج م و ع ة عصر من العصور فتعطي م ج م و ع ة من الطلاب هذول طلاب العصور ل ا طلاب المظلمه ة م يسموها المظلمة فلما المكتبة لهم مظلمة مليئة مظلمة الإسلامي المقطع في التاريخ الذي ليست هي التي مظلمة فعلا بهذا العصر الإسلامي. طبعا بسيط العصور راحوا وجدوا شفتوا عصور عصور وأوروبا وتنورت هذا هذه هذه بهذا هذا الشخص الشرح كانت بالابتكارات أصلا فعلا العصر طبعا اختار لنا إلى فشرح كتب أن لانه احنا تكلمنا عن أ د ي س و ن وعن تبع ا ل جون تبع ا ل ص ر ا ف ا ل آ ل ي وتبع اللاصق القماشي فحبينا نبين أ ن ه نحن أ غ ن ي ا ء في حضارتنا ا ل إ س ل ا م ي ة كثيرا وهذا المقطع ص ر ا ح ة جميل جدا ومبهر فالحمد لله أ س أ ل الله أ ن يكون فيه ا ل ف ا ئ د ة والنفع للجميع طيب سنواصل ا ل آ ن س أ ت ح د ث معكم عن برامج التفكير ا ل آ ن أ ي ه ا ا ل أ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت كقواعد ع ا م ة تكلمنا فيها عن التفكير و أ ه م ي ة ا ل ف ك ر ة بعض ا ل إ ض ا ء ا ت في التفكير ودوره ب ع ض المقولات التفكير و في ح ي ا ة ا ل ف ك ر ة وكيف نفكر تكلمنا عن هذه ا ل أ ش ي ا ء فكانت ك أ ن م ا هي أ س ا س و ق ا ع د ة الواحد فينا ا ل آ ن بكل س ه و ل ة ممكن أ ن يحرك يده أ و رجله يعني أ ن ا لو قلت لك ارفع يدك فوق يدك اليمين ارفعها إ ل ى ا ل أ ع ل ى ممكن ترفعها الى ا ل أ ع ل ى اثني أ ص ب ع ك السبابه、إثني. اعمل كذا امسك القلم فإحنا نتحكم نستطيع أن نتحكم بأيدينا لكن كثير من الناس للأسف لا ل ل أ س ف يستطيعون التحكم بعق... ب... بتفكيرهم خ ا ص ة مع ز ح م ة ا ل ح ي ا ة وكثره الانشغالات والمسؤوليات تجد الواحد مليء ومزدحم في داخل عقله、طيب. بالأفكار وحده تدخل على ا ل ث ا ن ي ة وهذا ه يفكر في ل ع يفكر ا ل وشوي ي في العمل ويدخل البيت ويفكر ه و قاعد يفكر في سداد مدري إيش المبالغ ا ل م ا ل ي ة طيب وهكذا أ ف ك ا ر كلها تتداخل مع بعضها فبعض العلماء ابتكروا برامج وادوات أ د و ت للتفكير أ للتفكير ل أ ن التفكير يمكن ممكن تعلمه ه وتعلم و ت أ د ا وتطويرها فابتكروا برامج للتفكير مختلفه في برامج للتفكير التخيلي في برامج, برامج التفكير الابداعي ل ب برنامج, برنامج و و طوره وأخرج ن المحصلة المهارية المحصلة المهارية اسمه المحصلة المحصلة SQ Skillz Quitting برنامج رائع حقيقة أ ن ا أ د ر ب في هذا البرنامج والله الحمد برنامج فيه عشر أ د و ا ت م ق س م ة مكعب ا ل إ ب د ا ع ك ر ة المعلومات مثلث ا ل أ و ل و ي ا ت أ ش ي ا ء أ د و ا ت عشر أ د و ا ت في كل أ د ا ه ع د ة وظائف هذه الوظائف تساعدنا على التفكير فبعضها في حل المشكلات بعضها في التخطيط بعضها في د ر ا س ة الواقع أو الأشياء بعضها في جمع المعلومات بعضها في التعامل والحوار كيف نفكر في برنامج القبعات الست وكذلك الحمد لله أ ن ا أ د ر ب فيها في برنامج في التفكير إ س ك ا ب طيب ر ل ل التخيلي كثير من البرامج هذه البرامج تعلمك تفكير معكم معكم لكم آليات انتقيت وظيفة البرامج البرامج من من أنا الآن سأطبق معكم سأطبق معكم انتقيت لكم وظيفة أو أداة من أدوات سأطبق سأطبق هذه أو برنامج الاسكيو كره ة في أداة ا س م المعلومات كرة كله كرة البرنامج المعلومات طبعا البرنامج لو تلاحظوا كله بهذا لو التبسيط والتعلم المعلومات متخصصة المعلومات عن نجمة من واحدة إحنا تكلمنا أنه الفكرة تحتاج وإياكم إلى احتضان وتحتاج إلى في احتضان وتمازج وتلاقح ا ل أ في ك ا ر ف هذه ا ل ف ت ر ة الواحد يهمه جدا أنت لما ي كيف ن عندك فكرة ه م ك ي تجمع معلومات حول هذه الفكره ة فطريقة المقترحة جمع المعلومات ن من عندنا نسميه نحن نستعملها حياتنا الآن نستعملها منهجية ا كأداة أدوات التفكير في عندنا شيء نسميه information in, information out أو المعلومات الموجودة والمعلومات المفقودة أو بطريقة في في شيء بس هذه information in information out لما أ ن ا أ ج ي أ س أ ل ك م ماذا تعرف عن ايسلندا يلا جاوبوني ماذا تعرفون عن ايسلندا د و ل ة أ و ر و ب ي ة أ ن ه ا ج ز ي ر ة م د ي ن ة أ ج ن ب ي ة د و ل ة ج ل ي د ي ة ج ز ي ر ة في شمال أ و ر و ب ا بلد سياحي قد تكون ب ا ر د ة ج ز ي ر ة ت ا ب ع ة ل د و ل ة أ و ر و ب ي ة حلو حلو لم نسمع عنها قد تكون ص ن ا ع ي ة طيب ا ل آ ن أ نسميها ا بطريقة information in information out ن في فو في يعني م و ج و د ة فو غير م و ج و د ة نستعملها كالتالي أ ن ا لما أ س أ ل ك م ماذا تعرف عن أ ي س ل ن د ا ف أ ن ت م ب ت ق و ل و لي مثل ما قلتم د و ل ة أ و ر و ب ي ة ج ل ي د ي ة س ي ا ح ي ة كذا هذا ما تعرفون وبالتالي هذه المعلومات ا ل م و ج و د ة طيب لما اجي أ ق و ل لكم ما هي المعلومات ا ل م ف ق و د ة إ ي ش ا ل أ ش ي ا ء اللي مش م و ج و د ة ويودكم تعرفونها يعني إ ي ش عملتها مثلا م ف ق و د ة ا ل ع م ل ة مانعرف عملتها مساحتها يا محي ممتاز أ ي ن تقع بالضبط يا س ا ن د ر م م ت المناخ ز ا يا م ت ف ا ئ ل ة حلو عاصمتها هذه المعلومات م ف ق و د ة قد تكون م ع ل و م ة عند البعض لكن ا ل آ ن الواحد اللي قاعد يكتب فيكم هي ب ا ل ن س ب ة له م ف ق و د ة طبيعتها نشاطها التجاري لغتهم طبيعتهم لغتهم الرسمية عدس ممتاز عدس لما تجي ي تجمع المعلومات عندك لنفرض عندك بحث عندك ف ك ر ة م ع ي ن ة أ و أ ن ت م أ ي ه ا المؤلفون كلكم تبون تؤلفوا كتاب تجي ي ت س أ ل نفسك إ ي ش أ ن ا سؤلف أ في مجال ا ل إ د ا ر ة سؤلف أ في مجال التعليم في م ج او ل كذا أ عندي ر س ا ل ة ماجستير م ث ل او رسالة ماجستير أ عندي تقرير بسلم لي الـ الـ الإدارة مثلا ف إ ي ش المعلومات ا ل م و ج و د ة عندي ا ل م و ج و د ة ت ب د أ تعددها مثل ما عددته أول عددته شيء ج ل ي د ي ة أ و ر و ب ي ة س ي ا ح ي ة كذا تعدد المعلومات اللي عندك ثم تيجي تقول إ ي ش المعلومات ا ل م ف ق و د ة ت ب د أ تسردها سكانها طبيعتها عاصمتها كيف م ث ل اسعار المواشي المواد ا ل غ ذ ا ئ ي ة طيب إ ي ش الهدف من هذه ا ل ع م ل ي ة أ ح س ن ت يا إ ن ا س المعلومات ا ل م ف ق و د ة ن ب د أ البحث عنها المعلومات ا ل م ف ق و د ة ن ب د أ نبحث عنها لاحظتوا كيف هذه ا ل م ن ه ج ي ة في التفكير ه ذ ه إ ح د ى وظائف برنامج SQ طيب في وظيفة ث ا ن يعني ي جميلة في جمع المعلومات، اللي هي ة برضو المعلومات جمع Fishing Questions Shouting Questions أ س ئ ل ل ة ا إ ص ط ي ا د و أ أسئلة س التسديد والتسديد ئ ل المعلومات الإصطياد ة طريقة إيش يعني هذه طرق من جمع ا ل آ ن لما يروح الصياد إ ل ى البحر لنفرض أ ن ك أ ن ت مدربه ساندره ص ي ا د ة طيب معك ا ل ص ن ا ر ة وذهبت إ ل ى البحر لتصطاد سمك لو رميت ا ل ص ن ا ر ة في البحر هل تعرفين ما هو السمك الذي ممكن أ ن تصطاديه صياد ومع ا الصنارة ومعها كل ا ل ع د ة ورمى ا ل ص ن ا ر ة هل يقدر يقول أ ن ا بطلع سمكه هامور ولا بطلع كنعد ا لا ليش؟ لان البحر فيه ا ل غ ت والسمين و م م ك ن ما يطلع ولا شيء بينما التسديد لما يجي عند واحد ن ق و ل ه أ ن ت معاك سهم و أ م ا م ك هدف ونريدك أن تسدد د على ل هذا ه ا فهو ف يعرف إ ل ى وين ب يروح صح ولا لا و أ س ئ ل ة ا ل إ ص ط ي ا د إ ج ا ب ا ت ه ا م ف ت و ح ة طيب كيف نطبقها على ي س ل ن د ايسلندا خلونا نطبقها على نطبقها بالمثال يتضح المقال دائما إصطياد أسئلة إصطياد أسئلة آيسلندا ما ماذا تعرف عن آيسلندا ممتاز في أي دولة. أفضل المطاعم فيها、حلو. ماذا تعرف عنها、صح. يا سلام أسئلة أسئلة عملتهم دولة أفضل حلو حلو يتضح أعطوني في أحسنتي هي في أي تعرف تعرف صح عن يا سلام يا سلام ما هي مستوى ا ل م ع ي ش ة فيها في أ ي ق ا ر ة م د ي ن ة م ش ه و ر ة ما مناخها ما دول مجاوره ما ا ا ع د ت ما تحدث عن خ ه هي حياتهم ا يا سلام ما شاء الله كيف عاداتهم ل ي ك ك م عدد س ن أحسنتم ه هذه ا ا ا حلو حلو حلو هذه أسئلة ي أسئلة مفتوحة ل ل إ ج ا ا ب ة ستخرج من ذ ا السؤال إلى تعتبر صيب نضيفه ع عبارة عن عنه ل أسئلة التسديد تسأل و وتريد م ا ا راسك ت ن أن طيب في هدف يعني هل عملتها يورو هل زرتها نعم أ و لا أ ح س ن يلا اعطوني أ س ئ ل ة تسديد هل تقع في أ و ر و ب ا صح هذا سؤال تسديد هل ديانتها ا ل م س ي ح ي ة أ ح س ن ت المدرب ا ن ب ا ل هل فيها مسلمون صح هل فيها مثلاً مساجد ث ل ا م صح هل في مطاعمهم الذبح حلال طيب هل لها مشاركات ع ا ل م ي ة في مجال ا ل ص ن ا ع ة هل شعبها مسلم هل فيها يخوت هذه أ س ئ ل ة تسديد هدف فراسك وتسدد عليه اتضحت الآن الفيشنج للإستياد الشوتينج、التسديد. يا سلام أسئلة وأسئلة للتسديد هذا جزء من برنامج, برنامج في التفكير ا برنامج س ك ي في و ل لاحظوا كيف يعلمنا أ د و ادوات ت يعلمنا أ نستثمر فيها عقولنا وننمي فيها مهارات التفكير هذا أ ن ا ما اخترته لكم من هذا البرنامج في برنامج آ خ ر في برامج التفكير اسمه برنامج سكامبر برنامج إسكامبر برضو يعطي أ ف ك ا ر أ و أ د و ا ت في تنميه التفكير التخيلي اللي في النهاية يصب في أرض الواقع فيه عبارة عن عشرة عشر أدوات عشر أدوات التطوير، التغيير، العكس، التكبير، التصغير وما إلى ذلك. تحسين. عشر أدوات يستعملها إلى ذلك الشخص في يصب في فيه تحسين ليحسن عن من أرض عشر عشر عشر ويطور اضرب ل أ ف ك ا ر ب لكم أ ن ا جايب مثالين بحفاظا س ب ط واحد ح منهم حفاظاً على الوقت مثلا في أ د ا ة من ا ل أ د و ا ت اسمها التكييف يعني أ ن ت عندك ف ك ر ة م ع ي ن ة تمسك هذه ا ل ف ك ر ة أ و في ف ك ر ة ق د ي م ة م ع ي ن ة أ ن ت معجب فيها بس في ودك تعدل فيها تكيفها فهذه ا ل أ د ا ة اسمها أ د ا ة التكييف كيف أ ن ك تلائم أ و تعدل أ و تشكل إ م ا في المظهر الخارجي للشكل أ و المنتج أ و ا ل ف ك ر ة أو ف أو يعني الوظيفة ي أ ن ا عندي س ي ا ر ة اللي اخترع ا ل س ي ا ر ة اخترعها سياره بعجلات أ ر ب ع عجلات وتتسع لمجموعة يكون فسووا وخلوها يحتاج تكييف اختلفت تكييف واستعملنا نحتاج السيارة السيارة نفس طبعا عربة الركاب الأشخاص الفكرة للفكرة إلى من من حجم ما أنه فصار أكبر بص بص طيب شخص إيش في هي تقل أ د و ا ت ف ص ا ر عندنا ش ا ح ن ة طيب ونحتاج ا ل ل ه إ ل ى نفس الاداه العربه ة ذ ه لكنها ل ل أ ط ف ا ل ف ص ا ر عندي ل ع ب ة طيب فنحن ا نكيف ا ل ف ك ر ة نكيف الفكرة اما ل ف ك ر ة إ تصغيرا أ و تكبيرا أ و تعديلا في الشكل أ و الوظيفه ة طيب السيارات بحسب حاجتنا حتى الآن ا تشوف السيارات تشوف ل ل يقول لك هذه full option هذا ه أ و و ت م ت ي ك هذه ع ا د ي أحيانا هذه كذا ا بعض ل أ ف في ك ا حياتنا ر ح لاداه و ة بس يبغى لك شوي كذا تغير فيها ي كذا و ب أ ش ي ء أشياء صغيرة جداً وتصير أشياء رائعة جدا ذ ا م ث ادوات ل ل أ ا من أ د برنامج سكامبر في ت ن م ي ة التفكير التخيلي ما ودي أكمل من أمسيتنا ودي أطول نروح فيه طيب نروح إلى آخر جزء من تشكيل ا ل ف ك ر ة الأفكار、تتشكل. تذكر ت ت ش ك ل ف ت ر ة الاحتضان اللي تكلمنا عنها في دوره ة حياة الفكرة دورة الاحتضان ذ ه أو عفوا م ر حياه ل الاحتضان ة ف مجموعة من ل ل أ ش ي ينصح ا ا ا ء ب س ت ع م الفكره ينصح أن ا ش خ ص يتعلمها ويطبقها لأنها تساعد لأنها ي ت ش ي ل ل ا ا أ ف ك وفي صناعة الأفكار التفكير طبعاً هذا اللي صناعة كنا نتكلم ن طبعا هذا ع الملاحظه ة والتأمل أ ي ا ا ل خ والتامل ة و أ خ و ا ل ي يريد أن يطور مهارات التفكير عنده مهم جداً أن ه ا ا ا ر ت ت يتعلم التأمل ف ك ي ر عنده أن جدا مهم والتفكر م ل ل ا ا ح ظ ة أ م من ل ل هو جزء ا ت ي لكن هنا أفردنا لأنه هنا أفرضنا مهم لأنه مهم تتأمل تتأمل وكم من الآيات في التأمل والتفكر حتى عليها الشرع من الإنصات مهم مهم وكم حتى في جدا الشخص الذي يريد أن ينمي مهارات التفكير عليه أن يتعلم الإنصات عليه يتعلم يريد ينمي أن أن طيب أحداث الساعة من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي تلهمك الواقع الذي ل يلهمك يخلي الخواطر ي تعيش فيه تأتي في, في ذهنك. يعني إذا أنت قاعد ه ن ك ع ن ن ي إذا أ تعيش ت ل الملاحظة والتأمل وبدأت تركز على أحداث الساعة ل م م ت وبدأت أحداث ا ح تركز ط ة بك ستبدأ تنثر أفكارك ويسارا تنثر وتنميها أ يمينا من ا ل ي ا المهمة ء فيه تشكيل الأفكار التخيل والافتراض والتوقع الأفكار في بعض الناس بعض ع ن د م حس ا ل ت خ يلهمك ما شاء ا ل ل ج ي ل ج د وهذا رائع يعني تقول له وصف لي البيت يقول لك تروح من الطريق الفلاني يتخيل وهو قاعد يتكلم طيب أ و انه يرى حدث أ م ا م ه قبل أ ن ينتهي الحدث يقول لك أ ت و ق ع ب يصير كذا وكذا وكذا هذه مهارة مهارة حقيقة الإنسان لو استطاع أن ينميها ويهتم فيها ويقومها يكون لها الذي والمناقشة الإنسان استطاع فوائد كبيرة جدا الحوار والمناقشة الشخص الذي يتحاور ويناقش كبيرة حقيقة يكون لو أن يضيف خبرات ك ث ي ر ة إ ل ي ه وبالتالي يتنمى تفكيره أ ك ث ر و أ ك ث ر ا ل ا س ت ف ا د ة من الموروث الشعبي في عندنا أشياء في تفكرنا فيها أفكار عصف وكيف أفكار مفيدة أشياء البيوت أهالينا كثيرة ويعني نسوي ذهني اللي عندنا عادات قعدنا ونجعل من أمثلتنا من عادات أهالينا لو تفكرنا فيها لاستخرجنا أفكار كثيرة. لو لو قعدنا نسوي ذهني من التراث اللي موجود حولنا وكيف ممكن نطوره ونجعل منها أفكار يعني مفيدة وأكثر أكثر انتشارا سنجد كده موجود التراث وأكثر لو لو أ خ ي ر ا ا ل ق ر ا ء ة الشخص ق القراءة ر ا ا ء ة ل الذي ي ق ر أ يضيف عقولا إ ل ى عقله طيب ويختصر سنوات الاخرين آ خ ر ي في ن د ق ئ ق الناس كتبوا ب ا ت ه م ف س و ا ت في كتب أنت تختصرها في دقائق عند واسع من أن يكون يريد قراءتك حقيقة الأفكار الأشياء المهمة الأفضل الذي لتشكيل هذه للشخص التفكير ومرن التفكير أ ن يحاول يستفيد من كل ا ل أ د و ا ت أ ن يتعلم كل البرامج أ ن ي ق ر أ أ ن يكتسب م ه ا ر ة يحضر أ م س ي ه ان يتناقش مع اخرين طيب فالجميع مهم و ن تصنيع تقدر تزرعي وراك ترفع ر منفعه ظلالك ي في الحياة في ك الحياة ت ص الفكره هذه آ خ ر ش ر ي ح ة طريقتي انا في التعامل مع ا ل أ ف ك ا ر أ ن ا ولله الحمد ي عملت ن ي ع مع عدد من الجهات ا ل خ ي ر ي ة و ا ل م ج ت م ع ي ة في ص ن ا ع ة و ص ي ا غ ة ا ل أ ف ك ا ر وأحب موضوع ت طريقتي و ي الأفكار ر ط في تصنيع الفكرة أو التعامل مع ا ل ف ك ر ة ا ل إ ل ه ا م من موقف من ك ل م ة من استشاره ة معينة ي ل معينه ن ي التركيز التركيز بفكرة أبدأ ن د على على ثلاث、أشياء. التركيز على الهدف ل أشياء أ بعض الناس لأسف ت يلهمني ج ي يعرف فكرة ما ا أشي د ف الفكرة ت ج ي تسألوا ل ف ك ر ة ه ذ ه تخدم من؟ الكتاب الان آ ن ل آ كل و الان ح د فيكم ي س ؤ ف ك ت ب إ شاء الله إذا ألفتوا ل أتمنى بس كل ت ت ب منكم ر س واحد لي الدورة ويليت لو كمان يكون نسبة أكون لكم <تصفيق> الكلام الآن كل يكون يعني مجانية يكون طيب نسخة منها كمان نسبة أكون نسخة نسخة نسبة خاص مش مع إهداء هذه شاكر هذا ا بعد و فيكم سيؤلف كتاب إ ن شاء الله فلازم تحدد أ ن ت في بالك ف ك ر ة كتاب عن ا ل إ د ا ر ة ف ك ر ة كتاب عن التعليم ف ك ر ة كتاب عن الطبخ أ ب د أ التركيز على الهدف ا ل آ ن في بالك ف ك ر ة أ ن تؤلف كتاب هذه ا ل ف ك ر ة نتجت إ م ا لموقف معين ل خ ب ر ة م ع ي ن لاستشارات وما إ ل ى ذلك حدد هدفك من الكتاب تقول والله أ ن ا أ ر ي د الكتاب أ ن يكون مخصص للمدراء للمدراء واحد يقول لك لا أ ن ا أ ب ي الكتاب يكون ل ع ا م ة الناس واحد ثالث يقول لك أ ن ا أ ب غ ى الكتاب يكون موسوعي شامل وما الهدف إلى ذلك فتحدد、الهدف. بعد ما تحدد هدفك سدد تفكيرك خ ل امسك ص خط في التفكير في هذا الجانب في الهدف اللي انت حددته انت و ا ب د أ كرر ا ل أ ف ك ا ر التي تصل إ ل ي ه اليها و ا ل خلاص أنا بس صمم كتاب عن الإدارة ه أنا كتاب صمم عن بس ك كيف تفكر و أسلوب أسلوب ن للمدراء لتغيير المدراء المدراء تبدأ أغير طيب ن في هدفك كيف مواقف فتبدأ أغير أجيب أجيب المدراء تركز أسلوب حلو لو أجيب مواقف، حلو لو أجيب قصص فتبدأ تركز تسدد التفكير في هذا الهدف و ت ب د أ تكرر يوم بعد يوم, يوم تخلي الفكره ة تعيش معك لأن ا كلما تعيش تنمو كل م ا الناس لا ك بعض والله ت ج الدرج الدرج ي يكتبها في ورقة ويرميها في、الدرج. يا حبيبي كيف فيها الفكرة الفكرة إذا أنت ما تفكر فيها؟ تفتح الدرج تحصلها صارت تفكر تفتح كتاب ورقة تنمو أنت م معاك ق و ل ل يعني طيب ف ز م ا ل ف ر ة هذه تعيش معاك, تعيش معاك. طيب إذن إلهام طريقتي في تصنيع ا ل ف ك ر ة أني بعد أ ن أ ل ه م ا ل ف ك ر ة اركز عليها ثم أ ب د أ أجمع ا ل ج م ع فكرة اجمع ل أبدأ أجمع المعلومات أ ج م ع ا ل آ ر ا ء أ ج م ع نقد ا ل آ خ ر ي ن ملاحظاتهم وهذه تستفيد منها من ا ل أ د ا ة التي ذكرناها أ س ئ ل ة ا ل ا س ت ي ا د والتسديد و أ س ئ ل ة المعلومات ا ل م ف ق و د ة و ا ل م و ج و د ة نجمع معلومات نسأل آراء م ر ح ل ة الجمع م ه م ة جدا بعد الجمع يعني الآن كان عندي ف ك ر ة ركزت عليها وحددت هدفي و ب د أ ت أ ج م ع معلومات هنا أ ب د أ بمرحله ة المرحلة ا ل ن المعالجه ئ ي ة ا ل ي هي ر ح ل ل ة ا م ة المعالجة اللي ي شيء أبدأ أحلل أصنف أرتب الأفكار الأفكار. طيب بعد أبدأ أرتب بعضها بعضها جمعت ما الأفكار الأفكار أحتاج كل أحلل ألخص إلى أصنف أحذف أن أ ص ل إ ل ى م ر ح ل ة البناء النهائي تكون ا ل ف ك ر ة تم بنائها بعد أ ن يتم بناء ا ل ف ك ر ة تكون ا ل ف ك ر ة ج ا ه ز ة للتنفيذ وللنشر وللطرح وعود أ طبعا م ر ح ل ة ا ل م ع ا ل ج ة في نهايتها اللي هو البناء والتنفيذ بعد التنفيذ يكون ع م ل ي ة التقويم ل أ ن بعض الناس ل ل أ س ف يطلع مثلا نفرض أ ل ف كتاب و ي ب د أ نفس الكتاب إيش؟ يمشي م ا يراجع لكن تجد بعض المؤلفين لا حريص يطلع لك ا ل ن س خ ة ا ل ث ا ن ي ة والثالثه ة والمنقحة ومدري إيش ليش ل ن إيش أ بدأ يراجع بالطبيعي أيها يراجع ا ل خ والمنقحه ة و أ أنا الآن أنا خ و ا الآن معكم الدورة الآن ت ع ك م قدمتها الدورة ل آ طيب هذه الأمسية ممكن لو أجي بعد شهر أو يمكن بعد هذه شهر لو أو أ ممكن ل أقول يا الله كيف أنا ما أضفت الفكرة الفلانية من ما أنا شهر أراجعها أضفت يا كيف كيف ط ي ت المعلومة ذ ه وهي المعلومة مش صحيحة مثلا ممكن يكتشف مثلا مش ممكن فالإنسان ينمو. فطبيعي ا ا ل إ ن ن ينمو س ف أ ن ك لما تنمو ت ب د أ تكتشف عيوب ماضيك و أ ج م ل شيء أ ن ك تصحح ماضيك فمرحله ة الفكرة من تصحيح الفكرة التقويم ل تصحيح ت ي من ع د ا تقويم ط ط و وبهذه ي ي ر ر ه ا ا ل ة ت ك ن خرجت بفكرة ك ف فكرة تصنع ن خ ل الفكره خبرة خلال ومن إلهام الطلاع ل ة أولا ثم التركيز على ثم د وتسديد ف الفكرة ه وتكرارها ا تجمع المعلومات و ا ل ر ا ء تحللها، ت ر ت ب ه ا تبنيها، ثم تطلقها، ثم و ت ب د أ في ع م ل ي ة تطويرها وتعديلها وتصحيح ع د ي ل ه ا و ت عيوبها طيب، خطوتك في يا علي، في الماضي وحين نراجعها أو نعود لها في المستقبل. نجد أشياء كثيرة بحاجة للتعديل، عبرة وخبرة ثبات مدربة المستقبل بحاجة نأخذ من لتكون أحسنت مهندس ساندرا تكون لنا إنجازات نراجعها نعود نجد الأمس أكثر أو مرات الغد لها صح؟ وهذا دليل على ف ك ر ة انه إ ح ن ا تطورنا اللي يراجع م ا ض ي ويشوف أنه الماضي هو نفس اليوم معناه هذا ما قاعد يتطور نون تقول طبقت الدرس م ب ا ش ر ة وفتحنا هاشتاغ يا سلام إيش ا ل ه الفكره ش ا ل ف ك ر ة ولا إ ي ش ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة ا ه طيب هذا وين في الفيس ولا في ت و ي ت ر تويتر وفي في الفيس ب ر ض و هاشتاغ ا ل آ ن طيب طيب جميل جميل أشكركم、طيب. إذن التفكير إن شاء ا ل سأدخل ه و د أراد خ يلخص ل الموضوع نزل الشرائح هذه إن شاء الله كذلك على هذا الهاشتاك حتى من أراد أن يلخص ويطلع و وتثرون وممكن و ن أن إن من أن حتى شاء هذا بعض ش هذه و الأخوة الأخوات ا أيها ا ل ت ف مثل ما ذكرنا. التفكير ذكرنا ع م ل ي ة ي و م ي ة من حياتنا لكن إحنا كل واحد فينا يفكر ب ط ر ي ق ة م ع ي ن ة طيب قد تكون ص ح ي ح ة أ و خ ا ط ئ ة لو ب د أ ن ا من ا ل آ ن نعدل في سلوكياتنا ومهاراتنا في التفكير ونكتسب ا ل أ د و ا ت لن تشعر بصعوبه ة كبيرة طيب في المستقبل. ممكن في بداية ورقة فكرة البداية ممكن كذا أفكر كذا أمسك سألتكم طيب المستقبل بتعب بقعد في في ذي في في صحيح نسيت فكرة. أنا سألتكم سؤال في ولا ولا أنا سؤال أسأل وقلم تحس وش ل لا اللي تدونون يدون أم أ ما ف كبيره ا ر ه ط ي الأفكار خاصة الأفكار الطموحة ا ل ك و ب ة إذا ما د و ن ت ا فستتلاشى هذه الأفكار كون إنك تكتب الفكرة تكتب هذه أنك كون هذا يعني انك بدات تهتم, فيها. بدأت تهتم بها أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينفعني بما قيل و أ ن يجعل ذلك في م و ز ي ن حسناتي وحسناتكم وأشكر لكم وقتكم وجهدكم ألقاكم بإذن الله في موضوع صناعة في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك وأتوب والسلام ورحمة وبركاته ألقاكم أشهد أن أنت أستغفرك لكم سبحانك إليك عليكم التغيير الله النهاية اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى صناعة بإذن في <تصفيق> في m y o d